بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في بم الكتاب لدينا لعلي حكيم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 قدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركهون لتستهوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وَتَقولُوا صُبَحَلَ الذي صَغقَر لَمَا هذاَا وَمَا قَُّا لَهُ مُقُنين وَإِا إِ رَبِّنَا لَُ قَلِعُون فجَعلوا لَهُ مَِّا إبَادِهِ دُسَر فَِّ الإِن سَلََلَ تَفُُ بم أم أَمِتَّ قَدَ مَِّا يَقنُقُ بَناتٍ وَصْفَاقُم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 فَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلُ فَهُمْ بِهِ مُشْتَمِسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وجدنا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 قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَخْذُهُمْ كَيْفَ كَانَ عِقَابَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ إِلَّا الذي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلِ الْمَتَاعُ هَٰنَا وَالْآبَاءُ حتى جاءهم حَتَّىٰ تَأْتِيَ أَوَّلُ حَضْرَةٍ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُ الْحَقُّ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 قُبُورُ وَحْلَانِ لِبُنُوتِهِم شُقَفًا مِنْ فِضَّةٍ لِبُنُوتِهِم شُقَفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُنُوتِهِم أَبْوَابًا وَسُرُجًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ وَزُخُوفًا وَإِن كُنْ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن خيث له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهددون حتى إذا جاءنا قال يا ليت هَٰذَا بَيْنَكَ بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ إِن كُنتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ مَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَزَّلَنَّ عَلَيْكَ أو نوري الذي وعدناهم فان عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي وُحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذ كل لك عن قومك وسوف تسالون واسال من ارسلنا من قبلك من رسولنا جَعلنا مِن دُ وَحْمَانِ آالِهَا تَنّْبَرُون وَلََقَد أَْسَ النَّامُ سَابِ آياتكِنَا إلَ فِرَعونَ وَمَريْ فَقَالَ إ يَصُورُ رَبّعَلََمين فَدََّ جَ بِهياتِنَا إِذ مِنهَا يَحَكُون وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الشَّاهِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنقُضُونَ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 قَوْمِ مَدْيَنَ إِذْ كُنْتُمْ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَقَفَّ قَوْمَهُ فَأَقْعَوْهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آثَرُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَرَفًا وَمَثَلًا وَلَمَّا قُضِيَ بِر مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا كَذِبًا فَهُمْ قَوْمٌ خَاصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِلْبَاقِينَ وَلَوْ نَشَاءُ لَدَعْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِلشَّاعِقِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ عَمَّا يَنذِرُكُمْ إِنَّهُ لَكُمْ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جدتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لَكُمْ الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا شراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزوابكم تحضرون تطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلق الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أولفتموها بما كنتم تعملون فكن فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيهم بلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنهم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرروا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل كَانَ كان بالرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما فإن ده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يغفكون فقيل به يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون